البرنامج العام يقدم لكم بسم الله نقص عن المختار المحمدية سيرة المصطفى سيرة المصطفى سيرة المصطفى كتبها شعرا كامل امين يرويها لكم جلال الشرقاوي سميحه ايوب محمد شاكر الغنائية نجاح سلام التاليف الموسيقي والألحان دكتور يوسف شوقي اخراج محمد الشناوي كروان الله في الفجر أمشدا فطار فؤادي للحبيب مغردا فياما إلى الأحباب شدوا رحالهم وغودرت في الأشواق صبا مسهدا بربكم إن من أحبهم أريقوا دموعي تحت أقدامهم ندى سلام على باب السلام ومن به ومن فيه صلى أو دعا أو تهجد وقولوا لأحبابي سلام عليكم لكم من محب فاته الركب مقعدا رأى الجسد الفاني يعوق روحه إليكم فنحاه إلى أن تجردا ولم يبق إلا الشعر يستر روحه ببردته تغنه عن كل مرتدا من بيوم الهولي يشفع عند من له الملك والتمجيد والخلد سرمدا تمنيت لي منك الشفاعة عنده وما خاب من يرجو لدى الله أحمدا وحسبي وإن زاد الذنوب أنني أرى كرم الرحمن اندى من الندى وأني على دين النبي محمد أموت وأحيا مسلما وموحدا <تصفيق> بسم الله جل جلاله لأكرم مولود لأذكر مولدا لأكرم بيت كان من آل هاشم فخارا ومجدا في قريش وسؤددا على جده نظر إذا جاء عاشر له من بنيه أن يقرب واحدا فجاء بعبد الله جد محمد لينحره في البيت نذرا ويشهد وقال له أنت الفداء فما الذي تراه؟ أبي افعل فلن أتردده نظرت لرب البيت نفسي فسر بنا نهل بها لله كي يقبل الفدا ولو كان يرضى أن أهل بها له ملأت بها لله من دمي اليدا رجوتك عبد الله للنذر والفداء فكنت له مني أبر واجودا فبورك من نذر وبورك فيك يا بنيا فلم نقصد سوى الله مقصدا قال له منهم حكيم تروى يا أبا النذر لا تعجل به والنسر غدا إلى كاهن كي يستشار لعله يرى فيه رأيا يفتديه من الردى خذ الرأي منه قبل أن تذبح الفتى أو اختر به من بعده لك ما بدا فوافقهم لما اصروا ويمموا إلى كاهن عن مكة كان مبعدا وقصوا عليه قصة النذر والفتى به قبل أن يأتي الحياة ويولد وقالوا له هل من بديل لنذه عن الذبح أم لا بد أن يذبح الفداء؟ فقال لهم النذر ما دام بامرئ سواء أعبدا كان أم كان سيدا فلا ضير من مال نقومه به ليصبح نذرا ليس شخصا محددا وإن كان مالا فهو لا بد أن يفي به أو عليه النذر يبقى مؤبدا فعودوا به القوا عليه قداحكم مع الابل حتى تستقر فيفتدى <تصفيق> وجاءوا بعبد الله ألقوا قداحهم على عشرة من إبلهم وانطضوا المدى فقرت عليه فاستزادوه عشرة سواها وظلوا يستزيدون أزيدا فلما غدت إبل الفدا مئة أتى أبوه بها حتى إذا نحرت هدا وسار به من بشره قاصدا به بني زهرة وهبا ليبني ويسعدا وقال لوهب عم صباحا وعم أخي صباحا تفضل يا ندا شرف الندا أبا حمزة أهلا وسهلا ومرحبا بأكرم من من هاشم راح واغتدى من المرء أن يحيا سعيدا وإنما اعز مناه أن يرى لابن اسعدا صدقت لهذا يا أخي جئت خاطبا لابنك عبد الله قد صار امردا وبارك فيه الله حتى افتداه لي بنوق نحرناها وبورك فيه يا صديقي وفيك لي لمن يترى مني له تطلب اليد لآمنه قد جئت أخطبها له ولم أرى خيرا منك صهرا وسيدا ولا منه زوجا لابنتي هل قبلته؟ أجل أجل يا أخي حدد لي ابني موعدا أعد القرى للضيف آمنة أسرعي قرانا لديك العقد جئنا لنعقده تزوج عبد الله آمنة ابنة الشريف الكريم الجدي أصلاً ومحتداء وقد حملت منه بخير الوراء ولم تجد من عناء الوضع ما كان مجهدا وألهمها الرحمن في يوم وضعه باسم، وبالإلهام سمت محمد. تعوذه بالله من كل حاسد مخافة أن تؤذيه عين فيحسد وكان جميلا يشبه البدر وجهه أو الصبح في أنفاسه لو تنهد يفيض بنورانية الحب والرضا ويسمو بربانية الحق والهدى وتصفو به روح النبوة لشذا من الزهد يحكيه صفاء ولا عليه سلام الله ما نور الضحى وما راح مخلوق على الأرض واغتدى وفي يوم ميلاد الرسول دوا صدى صريخ يهودي بيثرب رددا وصاح بأعلى صوته فوق اطمه على اليهود مذعورا يولول مرعدا فقالت يهود لليهودي ما الذي دعاك لهذا الندب يا ويحكم بدا بليلتكم هذه لاحمد نجمه ومولده فلترقبوا الان احمد أراه يضيء الليل رغم سواده فيا ليته من غيره ظل اسودا وليت نجوم الليل لم تبد في السماء وظل سواد الليل في الكون صرمدا وقد كان حسان بن سبع يعي بما حكاه اليهودي يوم صاخه مؤكدا ومات ابوه وهو في بطن امه فجاء يتيما جوهرا ما تعدد وقد كان ارضاع اليتيم بمرضع من العدم يكفي الذئره ان تترددا فكانت إذا جاءت لمرضعة به وقالت يتيم من تمد له يدا وترضعه هل ترضعين اليتيمة؟ لا وأنت؟ أنا أنا لا من يرضع العدم والصدى وتبعد عنها من إليها توددت إلى غيرها تبدي إليها التودد لأن أباه ميت والرضيع من أبيه ترجي من سترضعه الندى فتختار من ذا والد ليبرها فتبعده زهدا به أو تزهدا فلما رأت فيه حليمة يتمه ولم يبق في الأطفال إلا هو وعز عليها أن يرد ليتمه كثيرا ولم ترجع بطفل لتسعدا فرق له في الحال قلب حليمة وضمت إليها المصطفى لتهدهدى وقالت على ما استشعرته لزوجها يعز علينا أن نرد محمد خذيه رضعيه قد يكون مباركاً ويجعل فيه الله خيرا لنا غدا من ضل وعددى سبحان, سبحان الله سبحان الله سبحان الله فلم يرضى للمختار ثديا لمرضع تكب على الدنيا انكباب من اجتدى ولكن من انحازت الى الله ترتجي رضاه بثدي الحب والبر موردا وكانت بنو سعد بارض جديبة تجوع بها الاغنام في الرعي ما عدا حليمه في اغنامها تغتدي بها شباعا ولم يخلف لها العشب موعدا فإن بعثوا أغنامهم في مكانها تجدها كحال الأمس جرداء فدفدا لقد خص رب العرش أغنامها بما يعود برزق المصطفى لو تزودا وكم رعت الأغنام من بركاته لمن أرضعته لا لمن راح واغتدى فلما مضى عامان حان فطامه ترى الخير لن يفنى لديها وينفدى فعز عليها ان يرد لامه ليبقى لديها خير احمد سرمدا فقالت لها ان الوباء بمكه سابقيه عندي عنه في الامن مبعدا ولكنه يا اخت حان فطامه أتلقينه بين الوباء يفقد؟ دعيه بعيدا عنه في الأمن عندنا وإلا سيحيى بالوباء مهددا. فقالت خذيه بعد طول تردد فعادت به والهم عنها تبدد وبعد شهور كان خلف بيوتهم بقرب أخيه يرعيان وباعدا فجاء أخوه والديه موللا من الرعب يروي ما رأى حين أفردها وقال أخيى الوادع القرشي قد اتى اثنان كل منهما فوقه ارتدى بثوب عليه أبيض أتجعاه في الثرى ثم شق بطنه ليس بالمدى يا سلطاني فقال أبوه يا حليمة يا حليمة قد بدا لي الآن ما أخشى عليه بمسه أعديه هذا اليوم للأهل أو غدا وكانت قريش قد أعدت تجارة أبو طالب للشام فيها تزودا فلما أراد السير صب محمد به عالقا في ثوبه حيث مغتدا فرق له لما صب قلب عمه وقال له سافر معي والنسر غدا اقره عيني لن افوتك بعدما صببت وحيدا بعد سير يا مفردا <تصفيق> بحيره استضاف الركب يا قوم فقال بحيرا سائلا عنه عمه ليزداد فوق العلم منه تزيدا أفدني ابن من هذا الغلام؟ محمد هو ابني محال قلت مالا يؤيدا لقد قلت ابني أنت لا ذاك ينبغي يكون يتيما من أبيه ليوجدا فقل لي بحق ابن من؟ لا تمضني هو ابن أخي لي مات هل مات أمرض؟ أجل مات لما كان في بطن أمه وكنت له عما فأصبحت والدا لقد مات عبد الله من بعد حملها به قبل أن يأتي الحياة ويولد أقول صدقت الآن فارجع به إلى بلادك والتحذر عليه من العدا واعدا اعاديه اليهود لو اهتدوا اليه لمدوا بالشرور له اليد فان له شانا عظيما وبالغا اذا شب عزا في الزمان وسددا تلعته كما اشترى رابحا فيها من المال أزيدا وعاد وفي أثناء سيره ما رأى الغلام إذا ما قد صار موقدا على المصطفى يبدو ملاكان ظللاه من قيضها أنا به راح واغتدا وميسرة في كل قيض يراهما عليه وان زال الهجير تبددا فلما انتهى من رحله لخديجة روى ما بعينيه رآه مؤكدا وقال لها إني رأيتهما من السماء عليه أينما صار مرصدا بلا حلم عيناي أبصرتهما أجل ما لكان استصحباه الأشهدى وقد نشر في الافق اجنحتيهما عليه وكان الظل فيه محددا وقال لها ما قاله الراهب الذي رآه إلى ظل الشجيره اخلدا فتاقت الى المختار نفس خديجه ليبني بها واستقدمته ليعقدا فاصدقها المختار عشرين بكره تساوي لدى الأفلاك عشرين فرقدا أقامت له الأفراح بطحاء مكة والقى بها الشعر ابن نوفل منشدا أبو طالب يصغي ويطرب حمزة وفي كل حي كان للعرس منتدى وفي كل بيت توقد النار للقرى وما من مكان لا ترى فيه موقدا يعز علينا في حراء غيابه وعزلته عنا لكي يتعبده ولو علموا ما فيه من نفحة الرضا ومن بركات الله شادوه مسجدا فمن قلب ذاك الغار سار فؤاده على أول الدرب المقدس وابتدا وشق عليه للسماء طريقه إلى الله في سلك النبيين مصعدا وكان رسول الله يعبد ربه بغار حراء ظل فيه مسهدا فلما به أغفى وطاف به الكرى فنام به لما أطال التعبدا فجاء له جبريل يحمل في يد كتابا بديباج يغطي اليدا فقال له جبريل اقرأ فقال ما أنا قارئ غت النبي وعاود وقال له اقرا فكرر ما أنا بقارئ قال قرأ وعاد مرددا وقال له قرأ باسم ربك الذي خلق وتلا من صورة القلم الهدى فرددها الهادي كأن حروفها على قلبه مسطوره لن تبددها فلما غدا في خارج الغاري جاءه من الجو صوت رن في سمعه صدى يقول أنا جبريل ذا يا محمد وانت رسول الله فاهتز للندى فأبصره في كل ناحية من السماء لعينيه إذا جالتا بدا وعاد رسول الله يبغي خديجة وألقى إلى أحضانها الجسم مجهدا فمالت على الهادي تهدئ روعه وقالت له لما رأت أنه هدى، ابا القاسم اهدأ أين كنت؟ فإنني بعثت برسلي يطلبونك حشدا وقد بلغوا بطحاء مكة دون أن يروكا وضاع الجهد في بحثهم سدى فحدثها بكل الذي راى فقالت له ابشر بما نلت من هدى فانت رسول الله حقا وكل ما رايت كريما كان وحيا مؤيدا وسارت على شوق لبيت ابن عمها وكان من الرهبان فيهم تزهدا ويعلم من توراة موسى وما أتى بإنجيل عيسى ما إلى الوحي أسندها وقصت حديث المصطفى لابن نوفل فأصغى إليها ذاهلا لا مفندا وقال لها قدوس قدوس والذي له النفس إن صح الذي قلت مشهدا فإن رسول الله حقا محمد وأمته هذه وأن محمدا رسول به الإنجيل بشرنا وما أتاه سوى الناموس وحيا مؤكدا فقد جاءه ما جاء موسى لبعثه بملة إبراهيم والله أيدا وإن طال عمري يا خديجة سوف لا أفارقه ما عشت إلا معطدا فما كنت بالأصنام أؤمن مطلقا ولكنني بالله كنت موحدا وظلت قريش منه تسخر كلما دعاهم إلى الإسلام في كل منتدى فلم ينج في الأحياء من رجم صبية وشتم سفيه منهم أو من اعتدى وأصحابه يؤذون في كل موطن فهذا يعاني الضيمة أو ذاك شردا اذا قيل هذا مسلم نكلوا به وايسر شيء ان يجوع ويجلد فقال ابو سفيان والناس حوله اال قريش انصتوا لي جيدا وهذا ابو جهل معي وابن عمكم وعكرمه لم نبق في القوم سيدا وإن لم يكن فيكم أبو طالب فما علينا وماذا ضرنا لو تحيده وسيان من لم يأتي من هاشم ومن أتانا سواء أن يغيب ويوجده تكلم أبا سفيان يا قوم كلكم سمعتم بما لمنا عليه محمد فقد سب فينا دين آلهة لنا ولم يرض أن يسعى إليها ليعبده وجاء بدين يجعل الله واحدا نفى فيه أربابا ولاحى وفندا، وباتت قريش في شقاق وفتنة بمن صبأ أو من ابى أو تردد ولم يبق بيت في قريش بلا فتى يعادي أباه أو أخاه أو اعتدى ولو كان أمر الخطب امر محمد لهان ولكن عمه هل به اقتدى؟ حماه مع الصباء فينا بهاشم ومن منكم يأتي برأي له اهتدى؟ أشر يا أبا سفيان ماذا رأيته؟ أرى الرأي أن لا نمد له يدا <تصفيق> وأي جديد سوف ينشر دينه ويزداد فينا قوة وتمرضا أريد لكم أن تعزلوه بمن به يلوذ من الصباء عزلا مؤبدا فلا بيع منهم أو شراء لهم ولا زواج إلى أن يهلك أو يشرد ثقوا أنكم لو تأخذون بما أرى نجوتم هنا من دينه إن تجمد جميل لنعم الراي في أي موضع نحيط بهذا الدين فيه ليؤذى مكان قريب كي نراقبهم به ونأمن منه أن يفر ويشنض إذن فليكن في الشعب موضع عزلهم وفي قفره اخترنا المكان المحدد فما من نبات فيه كي يأكلوه أو بقية ماء كي تبل لهم صدى وجاءوا بعهد بينهم في صحيفة وقد علقت في البيت ممن تعهد وقد قاطعت فيها قريش محمدا ومن معه في قفرة الشعب مبعدا لك الله يا من جئت قومك هاديا فآذوك ظلما بل تمنوا لك الردى صبرت على الإيداء والجوع والضمى على الشعب منفيا بمن معك اهتدى نفتك قريش فيه عامين صابرا بصحبك ايمانا على الجوع والصدى فعلمتهم بالصبر بالله ما غدا به الجوع قوتا والظما فيه موردا ونادى مناد في قريش رأيت في منامي أن العهد بالعث بددا وقد أكل العث الصحيفة ما عدا بها قول بسم الله ظل المخلدا ولم يبق فيها من قريش وعهدهم بها أي حرف قط ممن تعهدا فإن صدقت رؤياي فقدوا باهله قضاء عدول واجعلوا العدل مقصدا وكفوا اذاكم عنهم انهم به ذو رحم لا ظلم لا جرم لا اعتدى فجاءوا من البيت الحرام بها فلم يروا من سطور العهد حرفا لهم بدا فقد اكل العث السطور ولم يدع بها غير بسم الله ظل مسودا فقال اشهدوا يا قوم بيني وبينهم لقد صدقت رؤياي والعهد بددا صحيح فما من لفظة بقيت به سوى لفظ بسم الله ظل ليشهد لقد صدقت رؤياه فالعث لم يدع بها أي حرف غيره متعمدا فبيعوا لأصحاب النبي وأطلقوا من اتبعوا في الشعب منا محمدا الله, الله الله الله الله الله ففي ليلة تبيض من بعض نوره تظن قريش ليلها كان أسودا رأى المصطفى في نومه ذات ليلة على القرب جبريلا يمد له اليد. فقام إليه والبراق حياله حوافره في الأرض تضرب ما ومد جناحيه إلى الأفق لم يكد يقر ويرن للسماء ليصعدا فقال له جبريل اركب وعندما رآه شموسا حين هم ترددا فعاتب جبريل البراق بقوله أما تستحي مما فعلت لأحمد؟ فوالله لم يركبك من قبل من ترى إلى الله عبد قط بالحق أيدان بأكرم من هذا على الله فاستحى فقر ولولا شوقه لتجمدا فقال لطاها اركب الان فاعتلى فهز جناحيه وحلق مصعدا وطار به يطوي الفضا وبقربه على الجو جبريل إلى القدس مرشدا فشاهد في ملك الإله عجائبا فسبح للرحمن شكرا وحمدا وكانت ببيت المقدس الأنبياء قد تلاقوا به حتى يلاقوا محمدا إلى أن بدت للقدس أقباس نوره على الساح يجل الليل درا منضدا ترى الرمل تبرا فاح مسكا وعمبرا ولمع الحصى في الضوء يحكي زبرجدا فاذن فيهم للصلاه مؤذن وكل نبي نال فضلا محددا فامهم والأنبياء وراءه صفوف وكانت ساحة القدس مسجدا وقد أخبر الناس الرسول بما رأى فقالوا له هات الدليل المؤيدة وقدم إلينا ايه قال ايتي مررت بعير عند وادي كذا بدا فند لهم فيه بعير دللتهم عليه واني كنت للعير مرشدا وفي عودتي ابصرت ضعن بني كذا نياما بضجنان ولم ار سهدا وغطوا إناء فيه ماء شربته وغطيته لما ارتويت من الصدى لكي يعلموا ان الذي عبهم رؤ وغطاه لما كان يستخدم اليدى لهم جمل قرب الثنيه اورق تقدمهم في ركبهم بالذي حدا فقالوا كلام لا يصدق فاصبروا الى ان تجيء العير كي نتاكد فان اقبلت عير سنسأل من بها ونعلم منها ما رواه وحدده فإن أيدت ما قاله كان حجه له أو عليه إن ابت أن تؤيده وهب أن هذه العيرة لم تأتي اصبروا وما ضرنا أن نصبر اليوم أو غدا ونعلم منها الصدق والكذب واضحة ومن بعد ايام تراءت على المدى من البيد عير خلف حاد بعيره بها أورق فاستقبلوا العير حشدا وداروا بهم يستفسرون فأيدوا كلام رسول الله قولا مؤكدا وأيد كل منهم قوله عاد الذي منهمو مارا ولاحا وفندا <تصفيق> ولما انتهى الاسراء جيء لأحمد ليعرج بالمعراج يدنو ليصعدا وأصعده جبريل حتى انتهى به لباب سماء عنده ملك بدا فقال وجبريل يمر به على السماء ليلقى من عليها ويشهد اجبريل من هذا؟ فقال محمد فسبح للرحمن ثم تشهد وظل له بالخير يدعو ولاقت الملائكه المختار بالبشر ما عدا ملاكا دعا خيرا له دون بسمه على فمه مرت ولا ضحك بدا فقال لجبريل من الملك الذي دعا لي ولم يضحك كمن لي توددا فقال له لو كان قبلك ضاحكا وبعدك لاقانا ضحوكا لأحمدا ولكن هذا خازن النار مالك ولا يضحك المختص بالنار سرمدا فقال ألا جبريل تأمره بأن يريني نار الله دوني بأشهدات فقال بلى يا مالك اكشف غطاءها لتبدو ار النار النبي محمدا فلما انتحى عنها الغطاء تفجرت وشبت لأعلى ما ترى العين من مدى فقال أخي جبريل مر بردها فلما تلقى الأمر مالك أخمد وقال لها خبي فعادت مكانها ورد على النار الغطاء وأوصب فكان دخول النار بعد خروجها كشبه وقوع الظل جوا مبردا وجاء السمى الدنيا رأى رجلا بها تمر به الأرواح يفحص جيدا فإن مر روح طيب هش باسما وقال له خيرا وبشرى ليسعدا وإن عرضت روح عليه خبيثة يقول لها أف ويعبس مبعدا فقال ومن هذا؟ فقال أبوك آدم يعارض الارواح ممن تولدا لينظر من أبنائه كل واحد بما كان فوق الأرض منهم ويشهدا فيدعو لمن من نسله كان طيبا ويلعن من من نسله كان مفسدا ولاقى رجالا كالجمال مشافرا من النار كالأفهار قد ملأوا اليدا لتقذف في أفواههم لبطونهم فتدخمها نارا وتخرج موقدا فقال له من هؤلاء فقال آكل المال ظلما في اليتامى تعمدا وأبصر قوما بين أيديهم أتوا بأطيب لحم لم يمدوا له يدا ومدوا إلى الغث الذي فاح نتنه الأكفة فإن أنهوه أكلا تجددا فقال له من هؤلاء فقال هم زنات وفي الزوجات خانوا التعددا وأبصر من علقن منهن من ثديهن فلا منجا لهن ولا ردا فقال له من هؤلاء فقال من حملن سفاحا من الى الزوج اسندا وادخلنه ظلما الى كل والد ولم يكن ابنا للذي بات والدا تبارك من صاد الجمال بحسني فقال له من ذاك؟ قال أخوك يا محمد هذا يوسف بالصبر تدا جميل رأى في الشر برهان ربه فقال معاذ الله من جاء من اهتدى. وجاء سماء كان هارون بينها جليلا وقور الشيب حياه واغتدر وأصعده جبريل حتى إذا أتى سماء رأى كهلا بها قد تعبدا فأبصر موسى في وقار مشيبه فرحب بالهادي ومر ليصعدا فلما ارتقى جبريل من بعدها به سماء راى شيخا توسط مقعدا الى باب بيت الله يدخله من الملائك حجد لن يكف وينفدا فقال له من ذاك قال ابوك يا محمد إبراهيم بالبيت خلد لقد شيد البيت العتيق وإنه على بابه يجزى بما فيه شيدا، فلما به اجتاز السماوات وارتقى إلى ربه نجاه حتى تعبد اطال له الهادي السجود دراعه وشكرا فلما قام عاد ليسجد كان كيان المصطفى تحت عرشه من الشكر والتسبيح قد صار معبدا وليس كثيرا ان وصفت محمدا بذلك في حرف بشعري تنهدا فمن كان فوق الارض تسبيح روحه لمولاه كان الجسم للروح مسجدا واشرق نور الله جل جلاله عليه بما لا ينتهي عنده مدى فلم تبق في أفق السماوات ذرة بها لم تضئ درا وماسا وعسجدا محى كل نور الشمس نور جلاله وجل عن التشبيه وصفا ومشهدا هنا فرض الله الصلاه على النبي وامته خمسين فرضا ليعبدا فلما اتى موسى واخبره بها أجاب سال التخفيف عمن بك اهتدى فلن تجد العباد في الناس كثره تطيق كمثل الانبياء التعبد فعاد إلى مولاه يدعو مخففا فخفف عشرا عنهم ثم عاودا لموسى بما قد خفف الله عنهم فقال ستضني من من السعي اجهدا فسله يخفف عنهم عاد ضارعا فخفف عشرا ثم لاقاه عائدا لموسى وطاها بينه وإلهه يروح ويغدو من هبوط ليصعدا إلى الله للتخفيف حتى تناقصت لخمس فلما جاء موسى محددا له الصلوات الخمس قال كثيرة ستلقى قليلا منهم صان موعدا فقال له راجعت ربي وأستحي من الله فيها أن أطيل الترددا فمن كان اداهن منهم فاجره بخمسين 50 او يجز المصلي ازيده لم تدع مسلما بلا ابتلاء وتعذيب فيبقى مقيدا وأن يكتوى بالنار أو أن يساق للهجير على مر الجموع ويجلد لكي يفتنوا عن دينه كل مسلم فيلهمه الإيمان أن يتجلد وما كان للمختار من حيلة سوى الدعاء لهم ان يرسل الله منجدا ولكن امر الله ما من نفاده مفر وما في علمه لن يفند ليبلوهم حتى يميز خبيثهم وطيبهم في كل ما منهم بدا ويخرج للاسلام من خير امة بهم أخرجت للناس من به مقتدى وضاقت بهم ذرعا قريش وأجمعت على قتله قتل المصر تعمدا ولكنهم لم يغفلوا ثأر هاشم له في حوار بينهم فترددا من القوم بعض يكرهون عداءهم وقوم يرون القتل أجدى وأفيدى فقال لهم إبليس في زي مشرك له وسوس الشيطان في شكله بدا. إذا شئتم أن تتقوا ثار هاشم لمقتله ممن يجرعه الردى واعدوا له من أهل كل قبيله شريكا لكم في قتله يبسط اليد فكل قبيل ينتقي من رجاله فتى فاتكا جلدا جريئا وامرادا فان بات ليلا نائما في فراشه <تصفيق> فضموا لكم في قتله من توافد وميلوا عليه كلكم ميل واحد بأسيافكم ضربا وطعنا موحدا فتنضي دماه في القبائل بعدما تفرق فيها ضائعا ومبددا <تصفيق> فإن طالبت بالثأر لم تر هاشم له قاتلا تقتص منه <تصفيق> محددا. <تصفيق> طرحت لنا رأيا سديدا ورمية رميت بها سهما مريشا مسددا ولم يبق فينا الآن ممن تخوفوا من الثأر ما يخشى به أن يهدد سنقتله في ليلة في فراشه ونحكم فيها في الظلام الترصده فلم يبقى فيما بيننا لاغتياله إذا نام إلا أن نحدد موعده. أصدت وخير الشر عاجله إذا عزمتم على القتل اقتلوه إذا غدا من عليه انتوى أو عليه به اعتدى فأوحى إليه أن يهاجر عنهم إلى يثرب في ثاني اثنين مبعدا تعد ابنة الصديق رحليهما معا بزاديهما يكفيهما إن تزودا أعدتهما ذات النطاقين خفية ولم تنس في ناق خطاما ومقودا وساقتهما في خلسة حيث حددا مكانا إليه في الظلام تقصدا وفي كل رحل زاد خير مهاجر إلى الله محروسا به من يد العداء فقال علي سر ودعني كما أنا مكانك أبقى في الفراش لأرقدا سأبقى به وحدي إذا سرت نائما فانقتلوني فيه كنت لك الفدا فقال رسول الله نم في حما الذي يقيك توسد في حما الله مرقدا ومن كان للرحمن وسد قلبه كفاه في نومه ما توسدا. سينجيك رب العرش من كل مشرك ومن كل عاد أضمر الشر واعتدى صلى صل صل الله محمد صل الله محمد, صل الله وسلم صل الله محمد صل الله إلى بيت الرسول ورابطوا على بابه ليلا قعوداً وسهدا وكل فتى منهم تحفز قابضا على مقبض السمصام باليد مغمدا فالقى النبي في الخروج بحفنة عليهم ترابا قبضة تملأ اليد ويتلو من القرآن ياسين خارجا فنام ورد الباب عنهم وأوصدا فظلوا كأهل الكهف في سنة الكرى كما هم وكان المصطفى جاوز المدى صرى معه الصديق في البيد ليلة يغذان فيها السير بعدا عن العداد وفي الفجر هب المجرمون وقد صحوا لكي يقتلوا في مطلع الفجر احمدا فلما راوا من فتحه الباب موضع الرسول عليا نائما فيه مفردا وكان يغطي الوجه ظنوا محمدا به فاطمانوا وانبرى كل من عدا تسلل كل منهم لفراشه وسل عليه بالهدوء المهندا وشدوا عن الغاف الغطاء فأبصروا عليا به فوق السرير ممددا، فصاحوا به من غيظهم أيه هدعاتك تكلموا أسرع أين أفو محمد؟ فقال لهم لم أدري لم أدري أينما كانوا أجبنا ولا تكذب علينا وهدد فقال لهم لم أدري قد كان بينكم لليلتكم هذه فكيف تبدد؟ فان لم يكن قد جاء للان فاصبروا ولا بد ان ياتي الى بيته غدا اتدري لدى من يا غبي لا تطيل وزيره لم يضع وقتنا سدى نطارده في عرض الطريق مهاجرا وندركه من قبل الفرار من الردى فلم نجتمع ليلا لقتل ابن عمه الصبي ولكن كان احمد مقصدا دعوه وروموا في الطريق محمدا على اجل من قبل أن يبعد المدى وفات عليا وامطتوا الخيل اثره إلى البيد بحثا عنه يرجون مرشدا يرومون في الصحراء أن يتصيدوا قضاء وما يدرون ماذا تصيدا وقالوا لمن يأتي لنا بمحمد جزاء ويمسي في قريش مسودة مكافأة يا قوم مئة ناقة لمن أدرك المطلوبة أو عنه أرشدة وكان على نفس الطريق صراقة يقصه ما في الضرب يطوي به المدى إلى أن رآه من بعيد ميمما إلى غار ثور فانتشى وتنهدا ولاحت لعينيه النياق التي لها يتوق لكي يمسي غنيا ويحمدا فلما ابو بكر تلفت خلفه لكي يدخلا إن لم تجد من ترصد رأى من بعيد في الفلاه سراقه يريدهما من شره متعمدا فمال على اذن النبي منبها سراقة آت نحونا الآن قاصدا وجاء لنا من خلفنا متعقبا فلم يعبئ الهادي وامعن موخدا ولم يلتفت للخلف بل صار ثابتا إلى غار ثور دون أن يترددا فلما دنا منه سراقة قال قدنا الآن منا واستعد ليقصدا فقال رسول الله لا تخشه ولا تكلمه دعه لي أخاطبه إن عدا فلما رأى الهادي سراقة مقبلا يقول إلى أين الفرار من الردى وجدتكما إني ظهرت عليكما سأمضي لقومي عنكم الآن مرشدا ولن تفلتا منا وإن طال بيننا وبينكما في الضرب ما طال من مدى فقال رسول الله عد يا سراقة إذا شئت أو فكتم علينا لتحمدا وخذ عوضا من ملك كسرى وماله سواريه كل منهما يحتوي يدا فقال انالي اليوم مئة ناقة فمالي وكسرى أو سواريه لغدا إذا نلت نوقي من قريش بفتنتي وحذقي كفاني بالغنى ان اسودا فلما اراد العوده غاصت قوائم الجواد به في الرمل حتى تقيدا ولما نوى الكتمان سار جواده فلما نجا والنوق تغري تمردا وأدمر أن يمضي ليرشد عنهما فغاص به في الرمل حتى تجمد وأبصر ثعبانا رهيبا يريده رآه على بعد طويل واسود فقال له الهادي وعدتك بالذي به كان خيرا من نياق وأجودا فلم ترضى مني ما عرضت جهاله وكنت كداب الجاهليه مفسدا فعد او اقم ما شئت في الرمل هكذا الى ان تسف الرمل ميتا وتلحدها فصاح بأعلى صوته يا محمد خذ العهد مني لن اخون وارشد اجرني من الثعبان والرمل إنني أغوص به للأفعوان مقيدا وأشهد أن الله لا رب غيره وأنت رسول الله بالحق والهدى فقال رسول الله عد يا سراقة إلى حيث تنضي مسلما وموحدا الله على الصحراء يطوي كلاهما فيافيها ما استصعبا أو ترددا طوى الله للهادي الدروبة فأصبحت بساطا وبات الوعر سهلا ممهدا دليلهما الرحمن والدرب رحمة ترطب من جمر الحصى ما توقدا إلى أن بدت في الأفق أرواح يثرب برحت من الأنصار يلقاه منشدا والمصطفى بدفوفهم كأنهم كانوا حمام الحما شدا يحاول كل أن يسير لداره بناقته أو يجذب الفضل مقودا فقال رسول الله اخلو سبيلها إلى مبرك كي تستريح وتحمدها ارى ناقتي مأمورة عند مبرك سيبدي لها الله المكان المحدد. فجاءت مكانا بينهم بركت به وكان به بيت الرسول فشيدا عليه استقرت فاستقر محمد وقر به عينا وقد كان مجهدا إلى ذلك البيت انتهت هجرة الذي إلى الله بالإسلام في نشره ابتدى الله, الله, الله يا نبي الهدى اضرب لحربك موعدا. فوالله لو تستعرض البحر خائضا لخدناه من حوليك بالموج مزبدا ولم يتخلف واحد من رجالنا فهم صبر في الحرب صدق على العدا على بركات الله السر يا رسوله بنا وانطلق لله فينا لتشهدا عسى أن يريك الله منا الذي به تقر به عينا وطرفا مسهدا <تصفيق> فلما أتى بدرا رأى في طريقه على القرب شيخا لم يجد غيره بدا فقال أتدري عن قريش مكانهم واين هم من يصحبون محمدا فقال له إن قلت من أين أنتم أقل أين أرجو أن يكون ويوجد فقال إذا اخبرت نخبرك قال هل ترى بيننا هذا بذاك محددا فقال نعم قال الذي عن محمد واصحابه ادريه ممن تردد بانهم قد مر من سيرهم كذا ويوم كذا ايضا واحصى وعددا فان كان صدقا ما سمعته فانهم يكونون في بدر هنا اليوم أو غدا واما قريش فالذي قال عنهم إذا كان صدقا قال يوما محددا فإن قريشا لا محالة تطنبت بيوم كذا وادي كذا ليس أزيادا وكان صحيحا قوله ما تجاوزا بكل مكان للفريقين حددا وقال له من أين أنتم إذن؟ أجابه نحن من ماء وسار مباعدا فظل يقول الشيخ بعد ابتعاده عجيب وما من ماء أعرف موردة أيقصد من ماء العراقي أمنه سواه ولكن لم يشأ أن يحدد وما زال يهذي الشيخ من بعد قوله له نحن من ماء وقد صار مبعدا يا رسول الله, يا رسول الله إنت من إلحاحنا خارجاً بنا على غير ما ترضى سنبقى وتفتدى فقال لهم ما ينبغي للنبي إن تدرع يوماً لامة الحرب وارتدى لتوضع حتى أن يقاتل إنني لبست لحرب لامتي فاطلبوا العدا. وسار رسول الله في ألف صاحب فلما بهم من يثرب بات مبعدا تخلف منهم ثلاثمائة فاسق مع ابن سلول للمدينة عائدا وقال عصاني ناصحا وأطاعهم على ما نلاقي القتل والأسر والفدا ولا حرب تستدعي الخروج لهم ولو علمت قتالا سرت فيكم معضدا فناشدهم أن يثبتوا لنبيهم ولا يخذلوه ابن عمرو منددا وقال رسول الله في موقف الوغى بمن معه لله أنصح مرشدا. فلا تخذلوا يا قوم فيها نبيكم أذكركم بالله عودوا إلى الهدى ألستم معي أن اجتمعنا لعلنا نحل الأمور الآن؟ لا ان نعقده فقالوا له ما من قتال فما الذي سنجنيه من سير للا شيء سرمدا ولو اننا ندري ونعلم انكم ستقتتلون اليوم والقوم أو غدا بقينا بكم لكنكم لن تقاتلوا ولا شيء من ريح القتال لنا بدا فلما ابوا إلا الرجوع ليثربن تباعد عنهم نافضا منهم اليد وقال: سيغني الله عنكم نبيه، وأبعدكم عنه فريقا معربدا، فأنتم سواء والعدو بغدركم وشر علينا في القتال من العدا، ولو كان للإسلام فيكم بقية لما شذ منكم من أبى أو تردد، ولكن. ولكن نفاق المارقين اضلكم فزدتم به جهلا وعدتم تمردا هنا قالت الأنصار للمصطفى ألا ترى حلفاء في اليهود لتنجد أليس لنا أن نستعين بهم فقال للقوم لا لسنا نمد لهم يدا لأن يهودا والذين تنصلوا سواء يهود أم نفاق تهودا فلا حاجة فيهم لنا قط حسبنا من الله أن نلقى المعين المؤيدا وصار رسول الله حتى انتهى بهم إلى عدوة الوادي على الشعب مبعدا فلما بدا للمصطفى أحد رأى على شعبه للحرب سهلا ممهدا ومنزل حرب لو حمى ظهره به رمات على أعدائه لن يهددا وكان أخو عمرو بن عوف جبير قائدا لرمات النبل للجبل اغتدى فقال رسول الله يوصي رماته على احد ابقوا به وانضحوا العدا ولا تتركوا مهما يكن من ظهورنا مكانكم هذا ملحا مشددا وأعطى رسول الله رايته لمصعب بن عمير من يد باركت يدا ومد إليهم سيفه وهو قاصد له من مريد السيف شخصا محددا وقال ومن منكم بسيفي وحقه سيأخذه اعطيه سيفي مجردا واعطى رسول الله رايته لمصعب بن عمير من يد باركت يدا ومد اليهم سيفه وهو قاصد له من مريد السيف شخصا محددا وقال ومن منكم بسيفي وحقه سيأخذه أعطيه سيفي مجردا لقد سنحت لي فرصة العمر فالأقم لها قبل غيري ربما كنت مسعدا فتمنحني السيف المبارك. فالأقم له قبلهم أحظى بصارم أحمدا فلو نلت من كف النبي حسامه لنلت به في الحرب كالشه بفرقدا أنا يا رسول الله بل أنا يا نبي الهدى نفسي وأهلي لك الفدى وقامت رجال منهم يأخذونه فأمسكه عنهم وأبقاه مغمدا فقام إليه وهو يهفو أبو دجانة خف مشغوفا بقلب توقد وقال وماذا حقه؟ قال حقه به الضرب حتى ينحني تحته العدا فقال أنا أخذه منك بحقه فأعطاه بالبشر النبي المهنداء ويختال قدام العدو طبخترا بمشيته مشي التحدي مهددا ليمعن في غيظ العدو وحسبه بسيف رسول الله يختال امردا فلما رآه المصطفى في اختياله تبسم مسرورا وقال مؤيدا مشى مشيه الله يبغضها عدا على مثل هذا الموطن الآن للفداء وهبت قريش للقتال فعبأت ثلاثة آلاف وجمعا مزودا وصارت وراء المشركين نساؤهم يحمسن للحرب العدو ليصمد ويضربن فيهم بالدفوف وبينهن تنشد هند بيت شعر لينشدا في الأعداء حمزة طاعنا يمزق من من له في الوغى بدا وظل يهدي الناس هدا بسيفه ولم يكن يدري ان عبدا ترصد له في ظلام الغدر مختبئا كما تواري جبانا ظلمة الجحر اسودا وكان لواء المسلمين لمصعب فقاتل من دون النبي وبددا وظل يشق النقع كالبرق لامعا إلى الخلد حتى اجتازه فتشهدا ولاحت إلى النصر البشائر عندما تراجع جيش المشركين مبددا وأبصر بعض الناس هندا تفر في نساء قريش لا يلاقين منجدا فلما رآهن الرمات تراقضوا ليسلب كل منهم أو يجرد وأنساهم الإغراء أمر نبيهم بأن يلزموا ذاك المكان المحددا فلا يكشفوهم من وراء ظهورهم إذا تركوه والقتال تجددا فلما رآه المشركون خلا لهم تحول عنهم خالد ثم عاودا وكان يقود الخيل، قال. تأملوا في احد رامي إذا عدوا هددان لقد نزلت منه الرمات ليسلبوا ولم أرى منهم واحدا فوقه بذا إذا سنحت لي فرصة العمر فلنضر لننقد من خلف عليهم ونحصده ودار عليهم خالد بن الوليد من وراء ظهور المسلمين مع العدا ولما رَآهُ المشركون خلا اتوهم فيه من بعد الرُّمَاتِ ممهدا وَكَانَ رَسُولُ الله فيهم وَمُصْعَبٌ يُقَاتِلُ عنه ثابتا متجلدا الى ان رأى نحو النبي من دنى مصعب حتى استشهد الشهم دونه قد قتلت محمدا عَنْ عن صدق الْأَسَارِ الاسى ونشط عزم الْمُشْرِكِينَ المشركين فحددا قد قتل محمدا اجل والقاتل الان اكدى واعطى رسول الله رايته الى علي فاعلاها وكر على العدا فعادت قريش بعد كربها إلى القتال وقد ظنت به الصدق في الندى كما ظن أصحاب الرسول كظنهم فران الأسى غيما عليهم ملبدا ولكن رسول الله ظل مكانه وحوليه من أصحابه من تجلد هم ابن عبيد الله طلحه دونه ومالك بن سنان صالى وبددا وغيرهما منهم علي بن عمه يردون عنه من قريش من اعتدى وجالد عنه مستميتا ابو ابي سعيد الخدري ما كل او هدا فأدم رسول الله جرح بخده، ولون الدم القاني عليه توردا، فمص الدم القدسية منه أبو أبي سعيد، وثنا مالك مص ما فقال رسول الله: من مص من دمي به دمه لن يدخل النار سرمدا. ومن شاء أن يلقى شهيدا على الترا وينظره يمشي إذا راح أو غدا فطلحت بن عبيد الله هذا الشهيد لو نظرتم إليه في الحياة مخلدا وخف زياد مسرعا بين خمسة إليه من الأنصار يحمون أحمداء أحاط رسول الله كدرع كلما دنا منه جمع مزقوه مبتدأ وقد قتلوا إلا زيادا هو الذي بقي وحده يلقى عن المصطفى العداء يحارب حتى أثبتته جراحه وفاءت إليه المسلمون لينجد فقال رسول الله أدنوه من يدي فلما له أدنوه مد له اليد ووسده الهادي فمال بخده ومات على ساق الرسول موسدا وترس من دون النبي أبو دجانه جاعلا من نفسه دونه الفدا يقي دونه رشق النبال بظهره إلى أن غدا من كثرة النبل قنفدا رمى ابن أبي وقاس سعد سهامه يدق بها الأعداء جمرا توقدا وجالد من دون النبي قتادة كموت يلاقي الموت بالقتل موردا فلما أصيبت عينه وتعلقت يقول رأت عين السليمة أحمدا وعيني تدلت فوق خدي على دم بعرق رفيع فوق جرح تفصدا فلما رأى المختار عيني بعرقها تدلت على وجهي وكان مخددا دنا واحتواها في أنام لكفه كريش القط لو رف أو لمست الندى وأدخلها ما بين جفني مكانها ففتحت عيني والظلام تبددا وأحسست برد البرء في الجرح. بعدما حملت به الآلام كالجمر موقدا، وارجعها الهادي لعينه حلوة ومبصرة ترنو إلى أبعد المدى وزادت على العين السليمة رؤية، فكان يرى منها أدق وأبعد. <تصفيق> انشد صلي الله على محمد صلي الله عليه وسلم ذكرت لكم ما رأوا الناس عندما قد قتل محمد عن صدق فأتهم الأسى ونشط عزم المشركين صوح فلما جرى من أمرهم ما جرى لهم وشد على الهادي العدو واجهد رأى الضوء في عينيه كعب بن مالك له تزهران النور فاهتز مرعدا ونادى بأعلى صوته ابشروا به فهذا رسول الله يستغسر العدى نبي الهدى يا معشر المسلمين أبشروا ها هنا أخذى الإله المفندة لك الحمد يا رحمن هذا محمد وأخذى بهم من قال جرعه الردى فقال له أنصت فماجوا وهرولت سراعا جموع المسلمين إلى النداء أجيب رسول الله يا اسرعوا اليه إليه خفافا لا تفوتوه مفردا فداك نبي الله نفسي وكلنا فداؤك شدوا كي نحيط محمدا وخف أبو بكر وأسرع طلحة وطار علي بينما عمر عدا مع الحارث بن الصمة استبقى له وبار الزبير الريح للصوت والصدى ورهت أجابوه خفاقا يرددون ما قاله داع الفدا حين رددان وكان أبي الوغد أول من دنا من المصطفى لما رآه إلى الشعب أسندان وصاحب غل الحقد أين محمد يلح لا نجوت إن نجوت مهددا. فقال له أصحابه يا نبينا أيعطف منا نحوه رجل فدا فقال رسول الله لا بل دعوه لي لأقتله ما دام لي قد تعمدها فلما دنا منه تناول حربة من الحارث ابن الصمة التمعت ردى بها انتفض الهادي عليه انتفاضة تطاير عنها القوم وارتاعت العدا تدحرج منها حين دقت بعنقه على الأرض من فوق الجواد والسدى وعاد هزيلا في قريش بجرحه يقول قتلت قتلت قاتلي كان احمد ابيو افق والله انك سالم وما بك باس بل فؤادك اخمد اقول قتلت كان دوما يقول لي ساقتلك ارقب يوم تقتل موعدا فلا بد من يوم لارديك بيننا به فانتظر مهما يطل بيننا المدى فوالله لو القى علي ببصقه قتلت بها من رعبتي منذ هدده فكيف به لما انفردت امامه وعاينت منه الرمح نحوي مسدده تسمرت رعبا وهو يطعنني به وخرت باسمي خائفا متجبدا فكان أذل الميتين برعبه وأحقر مقتول من الرعب شوهدا، فلما انتهى الهادي من الشعب جاءه علي من المهراس بالماء موردا يصب على رأس النبي ويغسل الدماء عن الوجه الشريف مخددا فقال النبي حين كان ابن عمه يزيل عن الجرح الدماء مضمدا لقد غضب الله لوجه نبيه على كل من دماه واشتد موعدا هنا كان سعد يشتهي قتل عتبة ولو عاش أعواما له مترصدا ولكنه من بعد قول نبيه كفى غضب الله الشديد بهم هداه إلهي وأنت الحق والواحد الذي له الأمر ما قدرته لن يفندا ولا حصن يحمي من قضائك عائذا وإن كان ممنوعا منيعا مشيدا ومن كل شيء غير وجهك هالك لك الحمد كل الحمد والشكر صرمدا فكل جنين وهو في بطن أمه بلطفك محفوف ورزقك ذودا وما كان يدري كيف كونته به ولا كيف من ميت لحي تولدا فمن منذ أن جاء النبي ليثرب وأصحابه يربون ممن به اهتدى ففي كل يوم قادم من قبيلة يبايعه أو قاصد جاء موفدا فجنت من الغيظ اليهود وحسبها من الغيظ أن تؤذي النبي مع العدا ولم تر بدا من تلمس حيله تدور على الإسلام حتى يشرد فلاحت قريش في خيال رؤوسهم بفكرة حلف كي يبيدوا محمدا فقال يهودي قريش عدوه وللحقد نار لن تزول وتخمد فماذا علينا والعداوة بينهم إذا نحن رمنا من قريش معددا أنعقد حلفا ضد أحمد بيننا وبينهم؟ لو تم يخرج مبعدا ولم ير فينا للإقامة بيننا مكانا وإن ظل استبيح وبددا لقد جال هذا الرأي يوما بخاطري ولم أبديه من خوف أن يترددا. فيفشو لديهم أو يذاع فينبري لنا بدواريه بحرب بلا مدى ويعتب سلام علي وغيره كأني أنا وحدي تحولت مفسدا النبي الرأي قال خذوا به فخط لهم سلمان خطا محددا فقال احفروه من هناك إلى هنا ولم ينتظر في الحفر في يومه الغداء ورغب فيه المسلمين لحفره بمعوله في سرعة الحفر وابتدا فشمر فيه صحبه عن سواعد مباركة لم تثن عن عزمها اليدا وراح رسول الله يصدح فيهم ليجتهدوا حوليه في الحفر منشدا وسمى جعيلا حين اسلم عمرو وانبرى معهم في الحفر يشدو مرددا وجاءت ببعض التمر في كفها ابنه البشير بن سعد والنبي توسدا، فقال لها ما ذاك قالت إلى أبي وخالي غداء قال أبقي هنا الغداء ومد يدا للتمر يفركه بها وردد بسم الله زاد تزايدا ونادى هلموا للغداء لصحبه لقد حان بعد الجهد طعما وموعدا كلوا منهما شئتم طعاما مباركا لكم وأريح من بكم كان مجهدا في من يجيء فيحمد لقد شابعوا وجاءت قريش بعدما الخندق انتهى ومن غطفان من بغى وتوعد ففاجأهم ما لم يكن في حسابهم من الخندق المحفور لما لهم بدا فقال ابو سفيان شيء مفاجئ ارى خندقا من بيننا امتد للمدى وما كان في الحسبان هذا يعوقنا إذا نحن هاجمنا كشفنا لنحصده فيكفي رمات النبل لو ينضحوننا بنبلهم من خلفه أن نبدده أرى الآن أجد أن نخيم دونه إلى أن نرى رأيا لنعبره غدا كان أبو سفيان خيم املا إذا بدأ الحرب اليهود به ابتدا وبينهما يمتد خندق يثرب وقد شمروا للحرب شيخا وأمردا فلما رأى عمر بن ود عبوره من الخندق الأهوال أرغى وأزبدا ولكن قضاء الله ان رام باشقا تصيده من قبل أن يتصيده اعان القضاء عمرا ليسعى بظلفه الى حتفه فاجتازه ثم ارعد وجال أمام المسلمين مهددا وعكرمه ينزو لهم متوعدا فقال لهم عمرو أريد مبارزا يبارزني كفءا لكفء وسيدا. فساق علي كرم الله وجهه الجواد إليه ثم سل المهندة وقال له قد كنت يوما وعدتني بأنك لن تثني عن الطالب اليد أما زال وعد الحر دينا عليه؟ أم نقدت ووعد الحر دين على المدى تأكد مكان الوعد عندي كعهده وليس ضعاما في خوان تبتد فقال اذا ما سال وعدك ثابتا وحسبي أن تقضي عليك وتشهد، فإن كنت حرا أنجز الوعد هاته فقال له أنت الذي قد تعهد. فإني اذن ادعوك الان قبل ان بارس للاسلام ادعوك للهدى محال علي قال بارس وذاك قال ارديك ابردا ويا ابن اخي ما رمت قتلك عد فلا احب لسيفي ان يمد لك الردى وتكره عيني ان ترى طعمه ولا أطيق أرى سيفي بجسمك مغبتا ولما أبى عمرو عليا مبارزا وقال له أخشى عليك من الردى فقال له والله ليس أحب لي سوى الان أن أرديك بارس فأرعد وهاج ولم يصبر وسل حسامه فسل علي للقراع المهندى فلما عليهم قد عمر أزاحه علي بضربات أزاحته مجهدا وشد عليه ثانيا فأعاده علي فلما ارتد عاد مجددا وكر فلم يقدر عليه وصده بضرب وثار النقع كالليل أسودا فكال له ضربا سريعا فرده عليه بضرب كيل كيلا وأزيدا وحين أجاد الطعن عمر راى به عليا يرد الطعن أقوى واجودا صل الله, علي الله عليه وسلم صل الله على محمد صل الله عليه وسلم وصار نعيم قاصدا في رجوعه قريشا لإحكام المكيدة في العدا فجاء أبا سفيان قال له بنو قريضة أخف عنكم غير ما بدا سمعت حديثا بينهم ضار حولكم لمحت به في الجو خيما ملبدا سأكشف سرا غير أني أقوله بشرط نعيم قل شروطا بلا مدى إذن فاكتموا عني تكلم نعيم واطمئن وثق فينا فلما تأكد روى لهم أن اليهود تندموا وقد سألوا في الصفح عنهم محمدا وقالوا له إن كنت ترضى لصلحنا نقدم رجالا من قريش لك الفدا ومن غطفان لو طلبنا رهائنا فتقتلهم أو فز بمال من افتاد وقد قرروا أن يسألوكم رهائنا إذا حربوهم والقتال تجددا ومن غيرها لن يبدأوا بقتاله ولن يجعلوا ظهر النبي مهددا ولن يقبلوا بين الرهائن منكم ضمانا لهم إلا شريفا وسيدا لهذا أبا سفيان جئتك مسرعا لتحضرهم من قبل أن تتعهد فإن ذكروا أمر الرهائن ردهم وعد لا تسود من قذاراتهم يدا فقالوا له شكرا نعيم نصحتنا وأنقذتنا من ورطة ما لها مدى ستعلم منهم في غد صدق كل ما اتيت به لما يقولونه غدا لبيت لبيت لبيت لبيت لبيت لبيت لبيت صار نعيم من قريش متمما إلى غطفان بالمكيده مبعدا وقال اكتموا عني فأنتم عشيرتي فقالوا كتمنا ما وراءك فابتدى يقول لهم نفس الكلام فراعهم وسبوا يهودا والذي به مقتدى وقالوا له ما من رهائن عندنا سنعطي ولو كانت خطاما ومقودا ولا حلف بعد اليوم للحرب بيننا وبين يهود بعدما غدرهم بدا وحتى أبو سفيان لو مال نحوهم سنتركه عودا على الحرب مقدها فقال نعيم إنه لن يطيعهم ولو كان من ثارات بدر معقدة سواء لدينا مال أم لم يمل لهم فنحن على رأي ولن نتردد وسوف نرى ماذا يقولونه غدا ونأخذ وعدا للقتال محددا فلما تلاقوا اليهود بوفدهم وعكرمة قد كان في الوفد مفدا وقالوا متى تبدؤون الحرب والناس يا بني قريظه ملوا والكلام تسايا فلم تبق لا ولا حافرا ولا كراعا فقالوا ما قصدنا تردد؟ ولكننا نخشى إذا درستكم تعودون لو أبصرتم العود أحمد ونبقى هنا والمسلمون يقاتلوننا وحدنا والحرب طال بها المدى هل الحرب إلا الحرب يانا أشعل تدر كما تدرون ماذا تجدد على ما رحلنا بلا حليف نحوكم وفيما تمنا أن نضم ونحشد ولكن بدا ما جد لي فذكرته لك الآن حتى تطمئن واسرده كلام جديد لم تقله بمكة فهل بعد عهد الأمس شيء لكم بدا لهذا نريد اليوم منكم رهائنا لدينا لكي تبقى ضمانا مؤكدا بأنكم لن تتركونا وترجعوا ونحن نفي بالعهد عمن تعهد أجينا إليكم كي نفوت رهائنا لكم ثمنا ترضى به كي تعضد وعاد يقول الوفد والله كل ما حكاه نعيم عن يهود تأيده وما كان إلا ناصحا ومنبها لما بيتوه كي يرادوا محمدا جاءوا ابا سفيان بالرأي منهم وقالوا له رأي اليهود مجردا لقد طلبوا ما قاله من رهائن وإلا فلا حرب إلى ان تجمدا فقال أبو سفيان ما من رهائن ولا من بعير بعره ينتن اليد، أظن قريشاً أقبلت بحليفها فيها بني غطفان كي تنام وتقعد كفانا ناجاونا من مكيدتهم ومن تصيودنا في فخهم لو تصيدا وبعد نعيم خذل الله بينهم وأرسل ريحا صرصرا غالت العدا وبردا شديدا ما يكاد قويهم يحس به إلا انطوى أو تجمد فهدمت الريح الخيام وبعثرت خدورهم لم تبق للنار موقدا فقال أبو سفيان والله ما هنا بدار مقام كل شيء تبدد وقد أخلفتنا العهد في يثرب بنوا قريظه والجو فهر واربدا فلا خف أبقى أو كراعا لنا ولا على النار قدر تطمئن لتوقدا وليس لنا إلا الرحيل لأرضنا لننجو من هذا البلاء وننجد ونادى عليهم بالرحيل فأسرعوا به قبل أن يفنوا إذا انتظروا الغداء فصلى رسول الله شكرا لربه وأصحابه خروا إلى الله سجدا وجاء له جبريل ظهرا معمما على بغلة بيضاء أنقى من الندى وقال سلام هل وضعت السلاح؟ قال ردا نعم لو شئت عاد مجردا فصلى رسول الله شكرا لربه واصحابه خروا الى الله سجدا وجاء له جبريل ظهرا معمما على بغله بيضاء انقى من الندى وقال سلام هل وضعت السلاح قال ردا نعم لو شئت عاد مجردا فقال له ان الملائكه لم تضع سلاحا واني عت في طلب العدا، فقد جاء أمر الله تمضي إلى بني قريظة، فلتنفر إليهم لتقصد فإن إليهم عامد، فمزلزل حصونهم فاعمد إليهم لتحصد فأطلق في الناس الرسول مؤذنا يؤذن فيهم بالقتال مرددا بألا يصلي العصر إلا على بني قريظه منهم من أطاع محمدا فصاح علي أيها الناس بادروا لأمر رسول الله هبوا إلى النجاة لكي لا نصلي العصر إلا على حصونهم جاءكم أمر الرسول مشددا وسار علي مسرعا في صحابة الرسول إليهم هادرا متوعدا فلم يحمهم حصن منيع على بهم ولو كان برجا من حديد مشيدا وأيد رب العرش بالنصر جنده فسبحان من بالنصر والحق أيدا Let me, let بعد عشر مضين منه سار رسول الله للفتح مرشدا وصام رسول الله فيه فصامه كما صام كل الناس حتى إذا غدا بهم قرب عسفان وبعد الكديدي أفطر المصطفى والجيش بالمصطفى اقتدى فلما اتى ظهران يقصد مكة وبثت قريش حوله من ترسدى فعميت الأخبار عنهم فلم يرد لهم خبر يبدي طريقا محددا فسار أبو سفيان في اثنين من كمو عسى أن يلاقوا في تجسسهم هدى كما خرج العباس عم الرسول في بنيه اليه في الطريق ليقصدا فلما ابو سفيان ابصر نارهم توقف مذهولا وقال مرددا عجيب لهذه النار لم ار قط في حياتي نارا مثلها تملا المدى فقال بديل تلك نار خزاعة، وقد حمشتها الحرب غيظا توقد خزاعة من هذه أذل، إنها لا أن تحمي كهذه المواقدة. وكان دنا العباس من فوق بغلة الرسول قريبا منه لم يبق مبعدا. فلما أتى الأراك قال لعلني أرى احدا يغدو لمكة منجدا. فيستأمن المختار قبل دخوله ليحمي قريشا قبل أن تتبدد. وصوت أبي سفيان يسري يقوله لمن معه عنهم ويحمله الصدى وقد عرف العباس في الليل صوته فنادى أبا سفيان من ردد النداء فقال أنا أقبل أبا الفضل ها أنا فداك أبي أقبل وأمي لك الفدا فقال نعم فاظفر برأسك عد معي على بغلة الهادي وأسرع لتنجد فإن جئته مستأمنا عدت ناجيا وأردفه وارتد يطلب احمدا فلما ابو حفص راى قرب ناره عليها ابا سفيان هاج وهدد وقال عدو الله الحمد لله قد اتانا به يسعى برجليه للردى وامكننا منه ولا عهد بيننا ولا عقدا ثم اشتد يرجو محمدا وكان سريعا واسع الخطو مثل من يهرول لو يمشي ويشبه من عدا فسابقه العباس رقدا ببغله الرسول اليه قبله كي يمهدا ويحمي ابا سفيان من عمر لدى الرسول فلما دنا منه وابتدى يقول أبو سفيان جاء ليهتدي راى عمر من باب خيمته بدا وقال عدو الله مرني بقتلي هنا يا نبي الله كم كاد كم عدا فقال له العباس إني أجرته ومد إليه آخذا رأسه اليد وقال ورأس المصطفى فوق صدره دع ابن أخي لي كي اناجيه مفردا فلا رجل غيري يناجي بليلتي من الناس محبوبي لضيفي مهددا فرق له الهادي ومال بقلبه لحال أبي سفيان لما توددا وقال له مهلا ابا حفص انه لعبد مناف من قريش اذا اهتدى فلو كان هذا من عدي بن كعب ما له قلت مما قلت في ذاك ازيدا ووالله يا عباس ما سر خاطري كيوم به أسلمت لله مرشدا فعد بأبي سفيان عندك آمنا إلى الصبح يا عمي وجئني به غدا فقال له العباس إني أجرته ومد إليه آخذا رأسه اليدا وقال ورأس المصطفى فوق صدره دع ابن أخي لي كي أناجيه مفردا فلا رجل غير يناجي بليلتي من الناس محبوب لضيفي مهددا فرق له الهادي ومال بقلبه لحال أبي سفيان لما توددا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 وجئني به غدا. والله وعاد إلى المختار صباحا بعمه. وقال له أسلم. من كان داخل بيته وبيت أبي سفيان والبيت مسجدا فقد بات في أمن به فهو آمن من الحرب بعد الفتح والأسر والردى وأبصر في الوادي البعيد كتيبة أثارت غبارا كالسحاب تلبدا ولم يبد منها من دروع رجالها سوى حدق يبدي الحديد المسرد فقال وَقَدْ رَاعَتْهُ أَيُّ كتيبة؟ لمن هذه لم تبدو من قبل مشهد؟ فقال هي الخضراء تلك كتيبة الرسول التي تحميه من زحمة العدى وهذا رسول الله يبدو أمامها ورايته معقودة النصر سرمدا صدقت أخي سبحان من مد ملكه وشاء له ما شاء فيه وسودا أرى ابن أخيك اليوم أصبح ملكه عظيما وبات اليوم اطولنا يدا فرد عليه بل إنها النبوة صدقت نعم نعم النبوة والهدى فسر أن جاء الآن يا ابن أخي إذا لقومك أنجدهم فأسرع واغتدى ونادى أبو سفيان في أهل مكة أآل قريش اسمعوا لي جيدا لقد جاءكم جيش النبي محمد بما فوق طاقات الرجال لتصمده فمن دخل البيت الحرام وبيته وبيت أبي سفيان يعمل الاعتداء فهبت إليه هند، ابنه عتبه تقول اقتلوا هذا البطين المبدد، فقبح من وجه طليعه قومه يطالعنا صبحاً حوى الشؤم وقد أخذت فيهم بشاربه، فلم يكف عن التحذير فيهم، مرددا وقال لهم يا ويلكم، لا يغركم بانفسكم هذه فلن تدفع الردى فقالوا أبا سفيان دارك لم تسع قريشا لترجو الأمن فيها وتحشده. فقال ومن في داره فهو آمن ومن دخل البيت المحرم مسجدا فأسرع منهم من يلوذ بداره وبيت أبي سفيان منهم ومن عدا سريعا إلى البيت الحرام بأهله ليأمن فيه في مكان ويقعد، فلما انتهى الهادي إلى ذي الطوى بقي ببغلته البيضاء حتى يمهدا فقال من الكأداء سعد عبادة وأما الزبير فهو يدخل من كدا وخالد يأتيهم بأسفل مكة من الليط لا قتل لغير من اعتدى، وبين يدي ينصب في من بقي أبو عبيدة منصبا لمكة مرشدا، وجاء لأعلى مكة من أزاخر لينظر جيش الفتح منها ويشهد، وكانت سرايا خالد من مزينة ومن أسلم لما أتوا مكة. ملكه بدا لهم ان صفوانا وعكرمه لهم اعدوا سلاحا بين جمع تحشدا وكان حماس ابن قيس بن خالد يعد سلاحا مثلهم وترصدا فلما راهم خالد كر مقدما واثخن فيهم طاعنا ومبددا ولما استتب الامر للمصطفى جثا وسبح للرحمن شكرا وحمدا ونادى بلالا ان يؤذن فيهم فجلجل فيهم بالاذان وجودا فصلى بهم في البيت لا حرب بينهم ولم يبق إلا الله ربا ليعبدا لقد كان يوم الفتح عند هوازن كوقع القنا أصمت قلوبا وأكبدا فقد حطم الأصنام في البيت أحمد وحوله الإسلام للناس مجزدا فضم له شتى هوازن مالك بن عوف ولاق من ثقيف المؤيدا. سار رسول الله في أهل مكة بأصحابه جيشا كثيفا مزودا وقد كمن الكفار قبل وصولهم له واستعدوا في الشعاب لتوصد فلما دنا جيش الرسول تفجرت عليه من الوديان خيل بلا مدى وشدوا على الاسلام شده واحد بها انشمروا قبل الهجوم على العدا فخف الى ذات اليمين محمد لينحاز في حزم اليه ويصمد ونادى عليهم ايها الناس صائحا الى اين لن ينجي الفرار من الردى وكان اندفاع الابل يدفع بعضها فيصدم فيها من يروح من اغتدى وظل مع المختار من اهل بيته واصحابه من كان منهم تجلدا فقال ايا عباس اصرخ عليهم وكان جهير الصوت ابعدهم صدى ايا معشر الانصار والسمره الى نبيكم لبيك نحن له الفداء فأشرف فيهم في ركائبه يرى بمجتلد القوم القتال المجددا وقال لهم الان قد حمى الوقيص فامضوا وكان الله عونا ومنجدا ولم يبق للكفار جمع امامهم يجادله الا وفر وبددا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحج رسول الله حج مودع بمسك ختام العمر مما تزوج Oh <laughs> قال لهم في خطبة الحج ربما تحجون من دوني على عامكم غدا ألا أيها الناس اسمعوا ثم يبلغ الذي غاب منكم من هنا حاضر بدا بأن دماء المسلمين وما لهم حرام عليكم حرمة الحج سرمدى ومن كان منكم ملزما بامانه تؤد لمن كانت له لن تبدد وكل دم في الجاهليه اوربا عن الناس موضوع ولن يتجددا تركت بكم ما انتمسكتم به فما ضل بعدي من به منكم مهتدا تركت كتاب الله فيكم وسنتي طريقا ونهجا مستقيما محددا فمن حاد منكم عنهما فات ملتي ومن بهما منكم تمسك باقتدى اابلغتكم قالوا بلى قال فاشهدوا وأسأل ربي ان يرانا ويشهدا ولما انتهى من حجه عاد قافلا الى يثرب مستغفرا متعبدا ومرت به الحمى لا إله إلا الله ومرت به الحمى ليعلم غيره إذا ما ابتلاه الله أن يتجلد ويعلم أن الأنبياء كغيرهم يصيبهم ما يترك الجسم مجهدا وهبت من الفردوس أول نسمة برائحة الأحباب قدسيه الندى ففاضت عليها روحه في غلالة زهى نورها خديه حتى توردا وآخر ما في ثغره بسمة الردى على شفتيه للملاك ليصعد بأطهر روح للسماء تطلعت بأكرم جسم من تراب تعبدا كما مر في المعراج يوما وآدم بها يعرض الانباء منه ليشهد تلقف بالأحضان روح محمد وكبر للرحمن شكرا وحمدا وقال له الحمد لله انني ارى في السماء الان ابني محمدا وشرفني الرحمن من ولدي به وخاتم رسل الله بالحق والهدى قدمنا لكم المحمدية سيرة المصطفى سيرة المصطفى رواها لكم جلال الشرقاوي سميح أيوب محمد شاكر البطولة الغنائية نجاح سلام التأليف الموسيقي والألحان دكتور يوسف شوقي الفرقة الموسيقية بقيادة صلاح عرام صور الشخصيات محمد عبد العزيز حمدي صالح محمد فائق عزب موسى عبد الحليم محمد عبد الحليم رضا حامد محمد جبريل جمال زغلول محمد حبيب كمال دسوقي نبيل منصور أمل موسى سمير عمر أشرف توفيق سجل الأغاني أحمد فارس. التسجيل والمونتاج طلعت وه. محمد أبو طالب. محسن وديع. محسن عبد. عبد القادر هلال. المخرج المساعد رأفت حسين. المحمديه سيره المصطفى كتبها شعرا كامل امين واخرجها لكم محمد الشناوي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله لكم هذه السهره مها توفيق This love.